ان نُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْضِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوقا أعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُلْقُوا إِلَيْهِم وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِيِّهِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدَ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ جهنم وَبِئْسَ الْمَصِيرِ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 إِن تستفتحوا فقد جِئَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تنتهوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُونَ عُدَ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ أَوَلَوْ أو وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَن تُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لا ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون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 واتقوا فِتْنَةَ لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا منكم خَاصِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ واذكروا إِذْ أَنْتُمْ قليل مُسْتَضْعَفُونَ فِي أرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم, فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره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 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين إِن تَهَوُ يُغْفَر لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ الأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فان لله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء إن قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولا ليهلك من هلك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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء خرجوا من ديارهم بطر ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط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 وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرِيتُ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجْوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ يَضْرِبُونَ وَجْوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ وَذُوقُ عذابَ الحريق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 كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدوان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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ إِنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تظلمون وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هو السَّمِيعُ العليم وَإِنْ يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الارض جميعا ما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 يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ايكم منكم عشرون صابرون يغلبوا ميتين وَأَنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ أَلَأَن خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَن فِيكُمْ ضَعْفًا فايكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له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 إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين أوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا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 ان عليم الله اكبر براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين